من الآية الخامسة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن الذي تقتضيه الأحاديث هو أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه وأورد الإمام ما رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة ثم أوضح الإمام أن الآية تنبئ عن عظم مخلوقات الله تعالى ويستفاد من ذلك عظم قدرته عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل وبرك الله فيك يا ولدي الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله, سبحان الله. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى يؤوده معنا يثقله يقال ادنى الشيء بمعنى اثقلني وتحملت منه المشقه وبهذا فسر اللفظه ابن عباس والحسن وقتاده وغيرهم قال الزجاج فجائز ان تكون الهاء لله عز وجل وجائز ان تكون للكرسي واذا كانت للكرسي فهو من امر الله تعالى وقوله تعالى العلي يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله منزه عن التحيز وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلاء سبحان الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء تقول العرب على فلان فلانا أي غلبه وقهره قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرع لنسر وكاسري ومنه قوله تعالى إن فرعون على في الأرض وقوله تعالى العظيم صفة بمعنى عظيم القدر والخطر والشرف لا على معنى عظم الأجرام وحكى الطبري عن قوم أن العظيم معناه المعظم وحكي عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا لو كان بمعنى معظم لوجب أن لا يكون عظيما قبل أن يخلق الخلق وبعد فنائهم اذ لا معظم له حينئذ والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن انفصام لها والله سميع عليم صدق الله, صدق الله العظيم قوله تعالى لا إكراه في الدين فيه مسألتان الأولى قوله تعالى لا إكراه في الدين الدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي والإكراه الذي في الأحكام من الايمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه وانما يجيء في تفسير قوله تعالى الا من اكره وقرأ ابو عبد الرحمن قد تبين الرشد من الغي وكذا روي عن الحسن والشعبي يقال رشد يرشد رشدا ورشد يرشد رشدا اذا بلغ ما يحب وحكى ابن عاطية عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ الرشاد بالألف وروي عن الحسن أيضا الرشد وقوله تعالى الغي مصدر من غوى يغوي إذا ضل في معتقد أو رأي ولا يقال الغي في الضلال على الإطلاق المسألة الثانية اختلف في معنى هذه الآية على ستة أقوال الأول قيل إنها منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام قاله سليمان بن موسى قال نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين القول الثاني ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك، والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز مصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمدا بالحق قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر اللهم اشهد وتلا لا اكراه في الدين القول الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تكون المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تؤود فلما أجليت بن النضير كان فيهم كثير من ابناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغيب والمقلاة هي التي لا يعيش لها ولد وفي رواية إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه فنزلت لا إكراه في الدين من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام وهذا قول سعيد بن جبي والشعبي ومجاهد إلا أنه قال كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع قال النحاس قول ابن عباس في هذه الآية اولى الأقوال لصحة إسناده القول الرابع قال السدي نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حسين كان له ابنان فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أراد الخروج أتاه ابن الحصين فدعوهما إلى النصرانيه فتنصر ومضى معهم إلى الشام فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا أمرهما ورغب في ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما فنزلت هذه الايه لا اكراه في الدين ولم يؤمر يومئذ بقتال اهل الكتاب وقال ابعدهما الله هما اول من كفر فوجد ابو الحصيد في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله جل ثناؤه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحتموك فيما شجر بينهم ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة والصحيح في سبب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السقي على ما يأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى القول الخامس قيل معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها القول السادس هو أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين، فإنهم يجبرون على الإسلام، لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين. ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائحهم، ولا طوطة نساءهم، ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما، ويستقذرهم المالك لهم؟ ويتعذر عليه لانتفاع بهم من جهة الملك فجاز له الإجبار ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك وأما أشهب فإنه قال هم على دين من سباهم فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام والصغار لا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لأن يذهبوا إلى دين باطل فأما سائر أنواع الكفر متى بذل الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أو عجما قريشا أو غيرهم وسيأتي بيان هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في صورة براءة إن شاء الله تعالى وهو الأعلى والأعلم لقد أشار الإمام في درس اليوم إشارة سريعة إلى أنواع الكفر ولكنه لم يحددها يا عم الحديث يا ولدي لم يتسع لمولانا الامام اليوم وسنعلم عن ذلك الكثير عندما يشرع في شرح صورة براءة ان شاء الله تعالى قم الان الى شؤونك يا ولدي فقد ادركنا الوقت كما ترى وغدا باذن الله لقاء جديد مع مولانا الامام وهذا السفر العظيم الجامع لاحكام القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم